جلجلت علانيا في ركض صيحه الوبار وانبرت وانبرت تسمع الغليلا وهل ندى في ركض صيحه الوبار وانبرت وانبرت تسمع الغليلا وهل كبسنا الوهاج مسلمون ديننا المنهاج أيها الأداة قد حق الجهاد واسألي واسألي واسألي غير جيس حق لا يجل العرار في الضيور نمحق الكفار والحتو منية الأبرار في الضيور نمحق الكفار والحتو منية الأبرار يا من هنا اا اا من هنا ندي الاتي في طه حمين يا لا بدد الأبطال أيها القوم يا ذهب الرمى عدم كالنار وال